لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا بَخَلٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَعَنَا أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ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 وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ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 فذالك الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فان ما تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون